يا رسول الله اقض واتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله اقض واتنا لن نرغب أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالله الحكمة والصدق ازدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدرتنا لن ندعى الغرب يدنسنا لن نعرض أبدا ذلتنا يا رسول الله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 رسول الله وقدوتنا لن ندعى الغرب يدنسنا لن نره أبدا ذلتنا يا رسول